بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 واب جعلني نبييا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال السوره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والىنا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ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 لَ م بين أيديننا وَما خلفَنَ وَما بَ ذَك وَما كان ربك نسيا رَبّ كنسية رّ السماواتِ والأَبض وَما بينَهُ ما فعبُدُهُ وَصطبِب لعبادةِ هل تعلممُ لَ سمّ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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وخير أَفَأيتَ الذي كَفَ بِ آياتاتِنَ وَقَالَ لَتَدَّ مَا لَ وَلَد الطَّلَعَ الغَبَمِ التَّخَذَعدَ الرحمان عَهد كَلَّ سَنَكتُُ مَا يقُ وَ يَهُو مِنَ العَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سيكفر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 لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل